الذين اتيناهم الكتاب يتلونوه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل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 وبئس المصير